بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بمناسبة عيد الرسل بمناسبة صيام الرسل كنت في الاسكندرية يوم الاحد الماضي قد تكلمت عن الاباء الرسل بصفتنا اريد اليوم ان اكلمكم بواحد من هؤلاء الأباء الرسل أحبه جدا وهو في نظري من أعظم الأباء الرسل بلا قياس وهو بولس الرسول أريد أن أكلمكم اليوم عن بولس الرسول غالبية الرسل كانوا أشخاص غير مثقفين قال عنهم بولس نفسه الله اختار جهال العالم ليخذي بهم الحكمة وكانوا غالبيتهم صيادين ولما بوترس ويوحنى اشتغلوا بالكرادة في أول العصر الرسولي وأبضوا عليهم بيقولوا وجدوهما أنهما إنسان عاميان يعني ناس غير مثقفين أما بولس فكان رجلا مثقفا إلى أبعد الحدود من ناحية العلمانية درس في جماعة الترسوس هو اسم الكنيس مشاولة درس في جماعة الترسوس ومن ناحية الدينية تتلمز عند قدمي غمال إيل أعظم أساتذة النموسية عارفين يعني تتلمز عند قدمي غمال إيل كان زمان الأساتذة المعلمين يعودوا على كراسة والتلاميذ يعودوا عند رجليهم على الأرض كده في التنميز عند قدمي جمال إيه وأيضا كان من النحية الدينية من المدققين جدا في الشريعة ولذلك قال إننا من ناحية الأصل كنت فريسيا ابن فريس يعني فريسي الفريسيين هم كانوا أكتر ناس مدققين ولو نظريا في مسألة العقيد فريس ابن فريس قال عن نفسه كده بورس هذا نشأة هذه النشأة الطيبة ولذلك حسب حماسته الدينية كيهودي اتخذ المسيحية اكبر اتخاذ وكان يقود رجالا ونساء الى السجن الى ان ظهر له المسيح في الطريق التي دمشق. يهوزة ده كان شخصية خطيرة ضد المسيحية يبقى قوي ضد المسيحي لما صار مسيحي صار قويا في اللفاء المسيحي يعني السيد المسيح لم يلغي قوة شور التنصوص إنما حول هذه القوة تحويلا إيجابيا طيبا وكان اسم شهور الترسوسي بعدما صار مؤمنا سمي بولس الرسول بولس هذا دعيا إلى الإيمان والخدمة. من الثلاثة أقانيم واحد واحد من الله الآب كما ورد في غلطي واحد خمسة أن لما سر الله أن يفرزني من بطن أمي لكي أشهد لابنه للوقت لم أستشر لحم ولا دماء. واختير من الاب في الطريق الذي مشى واختير من الروح القدس لما الروح القدس قال للكنيسه افرزوا لي درنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم اليه وما هانه اختير من الله من لقنين ثلاثه على حدا قبل ان توضع عليه اليد عن رسالة كنسا على شاء اللجول فصاموا حين أذن فأعمال 13 فصاموا حين وصلوا ووضعوا عليهم الأياد فلما أرسلها دانا من روح القدس هي نأذن من حضر إلى سلوكية الأخ فبرضو عليه ما يجيش يقول لنا ربنا اخترني الروح القدس لا يا حبيب لابد انك انت تخرج من تحت يد الكنيسة بولس الذي اختير من الاب والابن والروح القدس كل على معلاخدة اختير من الكنيسة لكي يأخذ قانونية الوضع بولس كان راجل قوي فلما دخل في الخدمة ما نعرفوش بقى حدود خدمته خدم في اورشليم وبعدين خدم في امطاقيا وبعدين راح على قبرص وراح على مصر على اسيا الصغرى وراح على بلاد اليونان ووصل لروما وكله قاعد كده يخدم بطريقة لا تعرف حدودا ولا سدودا في الخدمة بل صدقوني فيما بعد كان يخدم ويبشر حتى وهو في السجن حتى وهو في السجن سالة كده في أعمال 16 لما سجن في فيليب وربنا عمل معه بشر السجان فيليب وبعدين السجان دي قال له ماذا أعمل لكي أخلص قال له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك ورح بيته وعمده هو وكل الذين معه الراجل بيخدم في كل حد حتى في السجن. المهم في هذا الأكثر أنه بشر كميسة روما أو هو الذي أسس كميسة روما هو الوحيد الذي كتب رسالة إلى روما قال لهم فيها أنا جاي عشان أمنحكم نعم وهو أيضا الذي كان مسؤولا عن هؤلاء في رسالة غلاطية يقول إيه إن ربنا استأمن بطرس بخدمة اليهود واستأمن بولس بخدمة الأمم والروم كانت من الأمم وبعد كده السيد المسيح نفسه دعاه في اعمال الرسل الفصل 23 قال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا لان تكليف ربنا يسوع المسيح وفعلا ذهب الى روميا ولما ذهب إلى الروسي رميه في عام ثمانية وجد أنهم لا يعرفون شيئا عن المسيحية فقالوا له لا نعرف عن هذا المذهب إلا أنه اضطهد في كل مكان فكلمهم ولما ما إبلوش أخيرا يقول الكتاب آخر أيكين في سفر أعمال الرسل آخر آيتين في عمل 28 يقول أن بوليس استعجر له بيتا في رميان استعجر له بيتا وكان يقبل جميع الذين يأتون إليه يكلمهم عن ملكوت الله وعن دعوة المسيح بكل قرية بلا مانع في السنتين دول أسس كنسهم أفتكر أنا لما زرت الفاتيكان سنة 73 يعني من أين سبعة وثائتين سنة وروني بقى الكنيسة الكبرى الكتدرعية بتاع سانت بياته فالكرنالي اللي كان بيفررني. I know quite well that the Church of Rome was established by Saint Paul. and أعرف إن إيه الكنيسة روما السلسة بوليس, by Saint Paul not Peter. رد قال لي by both by both يعني بوستة الاثنين لكن ما فيش آية في الكتاب المقدس تقول إن بوتروس أسس معلش المهم إنها تأسس توس لكن الأسسة هو إيه بولس نتيجة تبشيره في كل موضع قيل في سيرته إن كلمة الرب كانت تنمو وتزاد وأيضا كان يبشر بإرشاد الروح في مرتين أراد أن يبشر في أسه وفي مناه الروح وبعدين جاته له رؤية رجل من مقدم يقول له اسرع لنا وأعنا فرح روح بولس الرسول هذا تعب أكثر من جميع الرسل. وهو نفس قال أنا الذي تعبت أكثر من جميعهم ولكن لا سؤالة بل نعمة الله العامل هو كتب 14 رسالة الرسل الباقين كتب رسالة 2 يوحنا كتب 3 اكتب رسالة 3. صح واحد. كل الرسل الباقين يعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا غير الاسخلوطي الكل يعني كل اللي كتبوه 21 اصحى أم بطرس فكتب 14 رسالة ما مية واربعة إصاح يعني أد بقية الرسل خمس مرات ولذلك هو اللي كتب كل حاجة يعني. وهو قد تعذب ولاقى اتهدات وعذابات كثيرة اليهود كانوا لهيدون عليه الشعب في كل مكان وأحيانا الوثنيين زي في أفتوس الدي أنه بيتكلم عن المسيح فقالوا عظيمة هي أرطميس إلهة أفتوس وقعدوا عملوا شغب وهم يقولوا عظيمة هي أرطميس تاب هو في أفتوس لدرجة انه قال في احدى المرات قال اننا حاربت وحوشا في افرسوس حاربت ايه وحوشا في افرسوس بولس الرسول سجل عساباته ومتعبه في كورونسوس التانية السرع 11 بيقول في الأتعاب أكثر في الضربات أوثر في السجون أكثر في الميتات مرارا كثير من اليهود خمس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة ثلاث مرات ضربت بالعصي مره بجنك ثلاث مرات انكسرت بي السفينة ليلا ونهار قضيت في العمر بأصفار مرارا كثيرة بأختار سيول بأختار لصوص بأختار من جنسي بأختار من الأمم بأختار في المدينة بأختار في البرية بأختار في البحر ده أختار من أخوة كذبة حاجة صعبة حاجة صعبة على الرغم من تعب الكثير في الكرازة وفي التعليم لاقى تعبا أكثر وعذابات أكثر وسجون أكثر ربنا مناش عنه التعب عشان يأخذ بركة التعب عشان يأخذ بركة التعب ده في مرة من المرات أربعين واحد من اليهود ندروا أنفسهم أنهم لا يأكلون شيئا ولا يشربون لغاية لما يأتي لبوز مين من الخدام حصلوا زي كثير وبردو ربنا نجاه وقف أمام مولاه وأمام حكام أمام فليكس الوالي وأمام فستوش الوالي وأمام أغرباس الملك وأمام مولاه في بلاد كثيرة ومع ذلك ربنا كان أعطاه مواهب كثيرة لدرجة كانوا من المنبيل اللي على جسده وربما على قروحه ويدعوه على الناس فيشتونه وتخرج منهم الأرواح الشعيرة كما ورد في أعمال تسعة تسعة وكان معه الروح القدس يعمل معه والنعمة عمل معه ومن جهة التكلم بألسنة كان يتكلم بألسنة أكثر من الجميع ومن بركة بولس الرسول وعظمته أنه في وقت من الأوقات أصعده الله إلى السماء الثالثة أي إلى الفردوز وسمع أشياء لا ينتق بها ما حصلش حاجة زي دي مع بقرش ولهذا ربنا أعطاه له موهبة المعجزات أيضا فكان يشفي الأمراض وكان يخرج الأرواح الشريرة وأقام ميتا أقام ميتا الميت ده اسمه افتيخوس بولوس الرو كان بيوعظ وطول لإذا خالص لغاية نص الليل وافتيخوس ده لما نمكن جنب الطاقة وقع من تل الدور الناس قالوا يبقى مات فنزل بولوس وشيله واحتضنوا قال لهم لا لسه روحه ما تزال في وقدمه له يعني أقام مبتن من دمنا الحاجات العظيمة في حياة بولس إن ربنا كلمه ربنا كلمه أربع مرات أربع مرات كلمه في الطريق إلى دمشق وقال له ماذا تبطهدني وأرسله لأول مرة ثاني مرة كلمه هو في كورنسوس قال له لا تخف تكلم ولا تسكت لأن لي شعباً في هذه المدينة ولا يقع بك أحد ليؤذيك اتكلم وما تسهدش ولا يقع بك أحد ليؤذيك لأن عندي شعب كتير في هذه المدينة مدينة كورنثوس وكلمه مرة تانية في أعمال 22 وقال له ها أنا مرسلك بعيدا إلى الأمم وكلمه مرة ربعة في أعمال 23 وقال له كما شهدت لي في أوروشلين ينبغي أن تشهد في رمي عيد أربع مرات ما فيش رسول من إثني عشرين ربنا أدى له الرسال كده أربع مرات ومع ذلك نلاقي بورس الرسول أحيانا نقول لكم شخص قوي يتكلم بالسلطان بالنسبة لخاطئ كورنثوس. كما ورد في الإصاحة الخامس، قال لهم أنا غايب عنكم أتكلم كأنني حاضر أأمر أن يسلم هذا الإنسان للشيطان لإهلاف الجسد لكي تخلص الروح فيهما رب شدة بقى سلطة وفي مرة تانية الليم الساحر اللي كانوا يسموه بريشوا ضرب أبوه الرسول بالعمر فلم يبصر شيئا ويتسلم لواحد يقود خطواته على رحمه كده كان شخصا وديعا جدا كما حدث في مرات العديد في أعمال عشرين اللي أولوا ومن ميليتوس أرسل إلى أفسوس واستدعى شيوخ الكنيسة <تصفيق> <تصفيق> قال لهم ثلاث سنين قدتها بينكم لم أفتر أن أنذر بدموع كل أحد ينذر بدموع غير السلطان اللي هن ومرة قال في رسالته أنا بولس الذي في الحضرة زليل وفي الغيبة متجاسر عليكم يعني وانا موجود معاكم زليل زليل بولس العظيم ده وفي الغيبة متجاسة عليكم اقول لكم كم كلمة صعبة دي تورينا ان بولس يعني لكل شيء تحت الصموات واحد للوداعة والطيبة واق قالوا الشدة أوه. أقول لكم أمثلة تانية من الشدة بولوا صيب أو قول لكن وقت اللزوم تلقواه جبب هجيب لكم أمثلة هو من الأمثلة العديد القليلة في الكتاب المقدس اللي بيدافع الحق يعني جايز واحد يقول لي ممكن أرفع عضية أطالب حق ولا حرام لا يا حبيب ارفع عضية واخد حق ربنا ما يقول شيء عكس كده أقول لكم زي إيه زي مر أخدوه وربطوه وهيجلدوه ده بأمر الوالي الروماني قال لهم أيجوز لكم أن تجلدوا رجلاً رومانيا غير مقضي عليه مصدرش حكم قضاء عليه فراح للامير جاء له قال له أنت روماني قال له أي قال له أما أنا فأخذت هذه الجنسية بأموال كثيرة وأنت أخذتها إزاي بوليس قالوا أنا ولدت فيها ولدت في بلد رومانية فأخذت لسير روماني فقال الحق فكوه واعتذروله ومرة تانية في أفاسوس أبضوا عليه ورمو في السنة. وبعدين لما عرفوا ان الرجل الروماني جم يخرجوه قال لهم تضربوننا وتسجنون علنا وعايزين تخرجونا في السر لا لازم تجوا وتعتذروا هنا فجموا اعتذروا وتضرعوا اليه لان لو شكاهم للحكم الروماني الكبير فيطبيعه فيه الرجل بيكلم عن حقه وفي مرة من المرات الحاكم أراد أن يسلمه لليهود عشان يتخلصوا منه واليهود يام شاكوا منه فلما قال كده بصيلوا بولس وقالوا أمام كرسي ولاية قيصر أنا واقف إلى قيصر رفعت دعواي يعني إنت أيها الولد بتحكم علي تسلمني دول أنا واقف قصة كرسي ولاية قيصر الولاية بتاعتك دي ولاية قيصر تبع لقيصر إلى قيصر أنا رفع دعواي فأقول له إلى قيصر رفعت دعواك إلى قيصر تذهب وحضروا له عدة سفر وناس يروحوا معه ويحرصوا هو مش كان عايز إرفع دعوة أهل قيصر هو عايز يروح لروما عشان يبشر فيها فعشان يروح روما يروح عند كان راجل يدافع حقوقه ولا يرى في هذا إنه أمر ضد الرحلية. وكان إنساناً كثير التعليم نطاق التعليم بتاعه في النحية اللاهوتية اتكلم عن خطية آدم البخطية بخطية إنسان واحد دخل الموت إلى العالم وبالخطية الموت والموت ده وصل للجميع اسأل في الجميع في عن الفداء والخلاص اكتر واحد في الروس يتكلم عن الفداء والخلاص وتكلم عن القيامة مخصوصا في كورنسوس وان احنا هنقوم بقتسادر وحنية وتكلم عن المجيء الثاني وما يسبقه من الارتداد العام ومن ظهور إنسان الخطية مدعي الألوهية وتكلم عن سر الإفخارستية التناول وقال فيه كلمة عجيبة قال من الرب ما سلمتكم أيضا وذا إم تتسلم من الرب لازم ده لقاء آخر غير اللعناء وتكلم عن التناول بالسحقاق والتناول بغير السحقاق في كورونسوس الأول 11 وتكلم عن قضية الاختيار والرزب في رومية 9 وتكلم عن موضوع ما ذوح للأوثان الناس بدأوا يتشككوا يطر اللحمة اللي بيأخذوها من الجزار دي اللحمة عادية ولا لحمة من اللي زبق للأوسال فقال إذا كان الناس متشككين في دي قال لو كان أكل لحم يعصى الأخي لا أكل لحمة طرفيات واتكلم عن المواهب في كرونس 12 أتكلم على التكلم بألسنة في كروز الأولى 14 المليء الثاني والارتداد العام أتكلم عليه في التسالونيك التانية صاهدين من جهة الروح ياد أتكلم عن المحبة بتفاصيل لم يذكرها رسول آخر في كورنثوس الأولى ثلاثة عشر محبة تأني وترفخ المحبة لا تحصد لا تطمر لغيرها أعقد كثير اتكلم عن الشذوذ الجنسي باستفادة في أول رسالة روميا وفي كورنثوس الصح السادس. وكلام بولس عموما كان له تأثير ليس من جهة الذين قبلوا الإيمان ومشوا وراه وكانت كلمة الرب تم وتزداد لا بل حتى تأثيره في الحكام لما وقف قصان في الوالي بيقول الكتاب ان بولس لما كان يتكلم عن البر والتعفف ودينونة ارتعب في ربس الولي تصور رجل مقيد بثلاثة القصاد حاكم والحاكم ده يرتعب من كلامه ولما تكلم مع اغرباس الملك الأغرباث الملك وقال له أتؤمن أيها ملك أغرباث في الأنبياء أنا أعلم أنك أتؤمن قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا رجل كان له تأثير يعني عايزين أشخاص اللي عندهم قوة شخصية زي كده قوة الشخصية في التعليم وفي التأثير وفي مواجهة المواقف وكان متواضعا كما قلت لكم هل هم أنا في الحضر الزليل وفي الغيبة متجاسر عليكم ومع ذلك وقت اللهم ألزمتموني أن أغير صوتي وإلهم أيه الغلطيون الإغبياء صاب ديابوز من حقه أن يخور وأيضا جرئته في توجي في توبيخ بطرس الرسول لما لقى بطرس يأكل مع الأمم وكل طبيعي زي مؤمر المجمع ولكن أمام اليهود يستحي ولا يأكل قال وبخته مواجهة لأنه كان ملوما قال إذا كنت وأنت يهودي تفعل الأمم فلماذا تطلب من الأمم أن يتهودوا إيه ده أحد الذين أخذت منهم الموافع على الرسول لا لا لا الجد ليه وقت وقت الجد ممكن وأيضا من قوضوع عدم قبوله التألح في ميسترا في ميسترا في واحد مقعد من بطن أمه ما بيعرفش يتحرك مورس الرسول القفا تشدد قاعد يطنطط الرجل فالناس قالوا ده إله وابتدوا يسبحوا له زبائح قال لهم لا جماعة أنا جاج الإنسان لو روحته على جيد انقلب الموقف مسكوه وضربوه وجرجعوه إما تبقى إله لما تضرب ده كلام مش معقول واحد يعرض عليه الإلوهية ويرفض هذا يدل على مدى إيمانه بالإله الواحد الذي لا يوجد أحد غيره اتفضلوا بصوه